يَمَنُّ بِرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ وَقَالَ رجل مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانًا يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا إِن يَقُونَ اتقوتن رجلا اي قال ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان انكم كاذبون فعليكن نمون وان انكم صادق فاصبكم بعض الذي يعدكم ان الله لا يغني من موسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا فمن ينصرنا من باس الله جاءنا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 خاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل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 كَذَلِكَ يَطْبَعُ الله عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا مَنَاهُ ابْنَ الإِسْرَاحِ هَلْ نُلْقِي الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَاطَّلِعْ إِلَى إِلَهِ مُوسَى فَاطَّلِعْ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي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 وَنَا إِن كَانَ يدخُلُونَ الْجَنَّةَ يدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَا قَوْمِ مَنِّي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ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 وعرفينهم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقعهم الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب انار يعرضون عليها غدا وعشيا انار يعرضون عليها غدا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون ادخلوا آل فرعون أشد العذاب واذ انتحى فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّكُمْ لَنَاكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النار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 ان للخزنه جنم ادعوا ربكم يخفف عنا ايمن من العذاب قانون او لم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قانون بنا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 وَلَهُمْ اللعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ قُدِّمَتْ لَكُمْ هَذِهِ التِّلاوَةُ مِنْ